تحدثتم بارك الله فيكم عن القرآن وأنه من كلام الله فإذا رأيتم نتحدث عن كلام الله باعتبار أنه أوسع من القرآن نعم هو الأصل الذي تحدث عن المصنف رحمه الله تعالى كان عن القرآن الكريم وأنه كلام الله سبحانه وتعالى وأما كلام الله عز وجل من حيث هو فهو كلام كوني قدري كما في قوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا ان يقول له كن فيكون وكلام شرعي ديني ومنه القرآن ومنه القرآن الذي فيه بيان الشرع وبيان دين الله سبحانه وتعالى وبيان ما أمر الله عز وجل عباده به من عقيدة أو إيمان أو عبادة أو عمل أو غير ذلك. وفي الآيات التي الكريمات التي فيها إضافة القول إلى الله عز وجل مثل قوله ولكن حق القول مني ومثل قوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالقول الكوني القدري وكذلكم القول الشرعي الديني من الله أي منه تبارك وتعالى وصفا ومر معنا فيما قرأنا فيما تعلق بالريح قال من روح الله وفي القرآن يقول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من ما, ما هو من الله جل شأنه إن كان عينا قائمة بنفسها فإضافتها إلى الله سبحانه وتعالى إضافة خلق وأما إن كان معنى من المعاني ووصف من الأوصاف لا يقوم إلا بموصوف فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى إضافة وصف إضافة وصف وأهل الباطل والضلال يجعلون هذه الإضافة في قوله كلام الله إضافة الكلام إلى الله يجعلونه إضافة خلق وليست إضافة وصف فيجعلون كلام الله مثل بيت الله ومثل عبد الله ومثل ناقة الله وهذه مخلوقات أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفسه إضافة خلق لأنها لأنه جل وعلا خالقها لكن عندما يضاف السمع إلى الله سمع الله وبصر الله وعلم الله وإرادة الله وكلام الله سبحانه وتعالى هذه الإضافة من نوع آخر وسواء كانت هذه الإضافة بهذه الطريقة أو قيل فيه من الله فقوله تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين هذه تختلف عن قول سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من ومن يجعل البابين بابا واحدا يظل فأهل الكلام الباطل من المعتزله وغيرهم جعلوا البابين بابا واحدا فقالوا هي كلها من الله ماذا خلقا كلها من الله خلقا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من خلقا وأيضا تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أيضا جعلوه من الله خلقا قابلهم غلات المتصوفة وجعلوا الجميع من الله وصفا قبلهم المتصوفة وجعلوا غلات المتصوفة وجعلوا الجميع من الله وصفا فمنه سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه يجعلون البابين بابا واحدا أي هي كلها من الله بمعنى أن الوجود وحدة واحدة لا ليس هناك خالق وبخلوق ورب ومربوب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا والحق قوام بين ذلك الحق أن الكلام يضاف إلى الله سبحانه وتعالى ونعتقد أن الله جل شأنه لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء بما شاء و وانه سبحانه وتعالى تكلم بالتوراه ثم تكلم بالانجيل ثم تكلم بالقران نؤمن بانه كلم موسى عليه السلام ولهذا يقال له كليم الله وكلم الله موسى تكليما وكلم نبينا عليه الصلاة والسلام وسمعنا نبينا كلام الله من الله لما عرج به صلوات الله وسلامه عليه ولهذا فهو أيضا صلوات الله وسلامه عليه كليم الله مثل موسى عليه السلام لأنه سمع كلام الله سبحانه وتعالى من الله كما هو معلوم في حديث المعراج المخرج في الصحيحين وغيرهما فعقيدة اهل السنة في هذا الباب أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام وأنه جل شأنه لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء بما شاء جل شأنه وأن كلماته منها كلمات كونية قدرية كما في قول إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وكلمات شرعية الدينية نعم صلى عليكم يقول هل يجوز أن يقال قال القرآن كذا أو أخبر القرآن بكذا الأولى أن يقول قال الله سبحانه وتعالى في القرآن بين الله سبحانه وتعالى في القرآن لكن لو قال هذا نطق به القرآن أو القرآن قص ذلك وبيّن ذلك معتقدا في الوقت نفسه أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك والله عز وجل يقول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق ويقول جل وعلا إن هذا القرآن يقص لكن إذا قال ذلك فرارا من نسبة القرآن إلى الله وأنه هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى فهذا باطل ولهذا بعض المبطلة ممن يجحدون أن القرآن كلام الله يعبرون بمثل هذه العبارات فرارا من نسبة الكلام إليه يقولون قال القرآن وحكى القرآن ووضح القرآن ونحو هذه العبارات فرارا من إضافة القرآن إلى الله سبحانه وتعالى رسال الله يقول هل يجوز أن نحلف فنقول والمصحف أو ورب المصحف الحلف بالمصحف المصحف يتناول أو يشمل جانبين يشمل الجلد والغلاف والورق وهذه مخلوقة ويشمل كلام الله سبحانه وتعالى وهو ليس بمخلوق, وليس بمخلوق ولهذا لا يحلف بالمصحف وإنما يقال والقرآن إذا حلف وقال والقرآن وقال وكلام الله سبحانه وتعالى فهذه لا تشمل إلا القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى وأيضا رب المصحف ورب المصحف لا لا تقال وإن كانت الرب تأتي بمعنى صاحب ورب تأتي بمعنى صاحب لكن لما في هذه الكلمة من إجمال وإحتمال فلا يقال ذلك نعم يقول شيخنا جزاكم الله خيرا لو عقدتم البيان في قوله إنه لقول رسول كريم إنه إنه لقول رسول كريم هذه جاءت في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى في فالأول منهما عني بالرسول جبريل عليه السلام إنه لقول رسول كريم ذي عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين فالمراد بالرسول هنا الرسول الملكي الذي هو جبريل عليه السلام وفي الموضع الثاني عني بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون ففي الموضع الأول عني بالرسول الرسول الملكي وفي الموضع الثاني عني بالرسول الرسول البشري الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام وأضيف القول لهما للرسول الملكي في الموضع الأول وللرسول البشري في الموضع الثاني بوصف الرسالة قال إنه لقول رسول ومن المعلوم أن الرسول لا يأتي بشيء من عند نفسه وما على الرسول إلا البلاغ فقول رسول إنشاء او أو بلاغا بلاغا لأن, لأن قال قول رسول والرسول لا ينشئ الرسول لا ينشئ وإنما يبلغ فأضاف القول إلى جبريل ليس ب... ب... باسمه ما قال قول جبريل وفي الآية الثانية ما قال قول محمد عليه الصلاة والسلام وإنما في الموضعين قال قول رسول قول رسول فأضاف إليهما بوصف الرسالة أضاف إليهما بوصف الرسالة التي تعني البلاغ. وا اذا لم يفهم هذا المعنى اذا لم يفهم هذا المعنى من فرق بين من يسيء فهم هذه الايه هو بين قول الوليد عندما قال ان هذا الا قول البشر ان هذا الا قول البشر فلاحظ الوليد قال ان هذا الا قول بشر قال الله سوصليه سقر فاذا الاضافه القول الى الرسول ففي الموضعين هي إضافة بلاغ هي إضافة بلاغ نعم يقول ذكرت محسن الله إليكم أن التوراة كلام الله تعالى نعم وقد ثبت أنه سبحانه خطها بيده نعم فهل يلزم من كتابتها التكلم بها نعم التوراة هي كلام الله سبحانه وتعالى وهو جل شانه تكلم بها وأيضا كتبها سبحانه وتعالى بيده وكل ذلك حق وكل ذلك دلت عليه الدلائل والشواهد نعم يقول منتشر في بلادي الحلف بحق المصحف فيقولون وحق المصحف كذا هل هذا جائز لا ليس جائزا لأن هذه أيضا من الألفاظ التي فيها إجمال وفيها احتمال فمن حق المصحف أن نعمل به من حق المصحف أن نعمل به فهل يجوز الإنسان أن يحلف بعمله فمثل هذا الحلف وحق المصحف أو نحو ذلك كل ذلك مما لا يجوز الحلف به والحلف إنما يقوم بالله وبأسمائه جل شأنه وصفاته لأن الحلف إنما هو للتعظيم ومن كان حالفا فليحلف بالله كما ثبت بذلكم الحديث عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه هل الاغتسال في الميقات صنة او واجب الاغتسال من حيث هو للمحرم سواء في سكنه او في الميقات ليس بواجب ليس بواجب وانما هو عمل مستحب فان تيسر له أن يغتسل في سكنه أو يغتسل في الميقات تهيئا للبس الاحرام وتنظفا وتطيبا للبدن فهذا عمل ليس بواجب وليس من شروط العمره أو شروط الاحرام وانما هو عمل مستحب وسواء فعله المعتمر والحاج الحاج في مسكنه في المدينة أو فعله في الميقات الأمر في ذلك واسع والمهم أن تكون النية تعقد في الميقات أن تعقد النية في الميقات أما الاغتسال والتهيؤ ونحو ذلك سواء حصل في الميقات أو السكن فالأمر في ذلك واسع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 اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين